الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومنتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم بعد أيها المستمعين فهذه الحلقة الرابعة والسابون من برنامج من أحكام القرآن الكريم نتكلم فيها على قوله تعالى بلا انكسب سيئة وآحاط فيه خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هذه الآية رد لدعوة اليهود الذين قالوا لم تمسنا النار إلا أياما مدودة بين الله فيها كذب هذه الدعوة وأنها باطلة في قوله بل أن انكسب سيئة وآحاط فيه خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي من كسب سيئة كبرى تكون سببا لإحاطة خطيئاته به حتى لا يبقى حسنات وذلك مثل سيئة الشرك والكفر فهؤلاء هم أصحاب النار المخددون فيها وليس المسلمين كما زعم هؤلاء اليهود وحين عدن يكون حق الناس من حروجة النار هم هؤلاء اليهود وفي هذه الآية الأحكام والفوائد ابطال ما ادعاه هؤلاء اليهود الذين ادعوا أنهم أولياء الله وأنها لن تمسهم من نار إلا أيام مدودة ثم يخلفهم ونصني فيها ومن فوائدها أن أحكام الله عز وجل الجزائية معلقة بأوساط تابع أعيان لهذا قال من كسب سيئة وعادة فيه خطيئته من اي احد من الامم فله هذا الحكم سواء كان من العرب ام من بني اسرائيل ام من غيرهم ومن هذه الاية الكريمة انه لا سحق الحنود في النار الا من احاق فيه خطيئته اما من لم تحق به خطيئته بان كان عنده امم صالح واخر سيئ إنه لا يكون من أصحاب النار المخلدين فيها ولكنه تحت نشيئة الله إن شاء الله أفر له وإن شاء عاقبه بدنده وقد يحول بينه وبين العقوبة شفاعة من, من من يشفعون عند الله أو غير ذلك من أسباب التي عنه العقوبة وهذا هو مذهب أهل السنة وجماعة أن العصاة من المسلمين تحت نشيئة الله إن شاء الله آقبهم على معاصيهم وإن شاء غفر لهم كما يدر على هذا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرف به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقاله ما دون ذلك أي ما دون الشرك لمن يشاء وهذه الآية يذهب بعض الناس إلى التعلل بها فتجده يعمل ما شاء من الذنوب ويقول إن شاء الله أفر لي والذي لا يقف هو الشرك فنقول له وهل سألم أن الله شاء أن يغفر لك ربما لا تدخل أنت تحت من شاء الله أن يغفر لهم يعني الله يقول لم يقل وياهرنا دون ذلك وأطلق بل قال لني يشاء فأنت لا تعلم أنك داخل في هذه النشيئة ولا جزء أن تمنع نفسك المحال بل إن الحزم والعزم أن تتجنب معاصي الله عز وجل خوفا من أن ينالك عقابه ومن فرائب هذه الآية الكريمة أن أصحاب النار هم أهلها الذين يبقون فيها لأن من عذب بالنار بقدر ذوبة ثم خرج منها لا يعد من أصحابها في وقت، لأن مصاحبه أهل الملازمة وعلى هذا فيقول في دعاية دليل على أن أصحاب النار مخلدون فيها تخليلا أبديا كما جاء ذلك في آيات أخرى فقد ذكر الله تأبيد الخلود في ثلاثة آيات من كتابه فقال جل وعلا في سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله بأخذ لهم ولا ليهديهم, ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير، وقال تعالى في سورة الأحزاب إن الله لا على الكافرين وأعبد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا مسير وقال الله تعالى في سورة الجن ومن يعس الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا فهذه آيات ثلاث فيها التصريح لأن أصحاب النار خالدون فيها أبدا وبعد هذا التصريح لا يمكن أن نعارضه بمجرد أقيسة عقلية نصوص عامة لأن اللفظ الصريح لا لا يرفعه إلا لفظ صريح ثم إن الظاهر أنه لا يمكن أن يقع لفظ صريح يخالف هذا لأن هذا خبر وخبر الله سبحانه وتعالى لا يناقض بعضه بعضا الأحكام الشرعية يمكن أن يدخلها النساء وأما الاحكام الخبرية فإنها لا يمكن أن يدخلها النص النسخ لأن لأن ما لو جوزنا نسخ أحد الخبرين بالآخر لازم منه تكليب أحد الخبرين بالآخر وهذا محال في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال الله تعالى والذين آمنوا وعموا الصالحات أولئك أصحاب جنة هم فيها خالدون وهذه طريقة القرآن أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر أصحاب النار وعقوبتهم ذكر أصحاب الجنة ومثوبتهم لأن القرآن متان تتن فيه الأحكام والمعاني ولأجل أن يكون الإنسان دائرا في عبادته بين الخوف والرجع يقول عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بالغيب الذي يجب الإيمان به وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان في قوله حين سأله جبريل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وأما عمل الصالحات فهو قيام بالعمال الصالحة والعمل الصالح هو ما جمع بين وصفين الوسط الأول الإخلاص لله تعالى لأن لا أريد بعمله إلا وجه الله وبدار الآخرة لا أريد شيئا من الدنيا والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يكون متأسيا به عليه الصلاة والسلام فإن فقد الإخلاص صار في عمل الإنسان إشراك والله لا أقبل الشرك كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أن الله قال أنا أغل الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته هو شركة وإذا لم يكن ماتبعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كان عملا بدعيا والعمل بدعي مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث بأمرنا هذا ما بصمه فهو رد وفي دواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فالعمل الصالح وما جمع هذين وصفين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بين عز وجل جزاء هؤلاء الذين اتصبوا بهذين الوصفين الإيمان والعمل الصالح فقال أولئك أصحاب جنة هم فيها خلدون جنة هي الدار التي أعدها الله من وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أصحابها وأن يتولانا بعناته ويحفظنا بحفظه إنه جواد كريم وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى